بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم كلا ان الانسان لا يطغى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 تهل لنا سفع عن بن ناصيه خاطئة كاذبه خاطئه فليدع ناديه سندع الزبانيه كلا لا تطعه واسجد وقترب